بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من الوصول العملية البحث الاول بحث الاستصحاب ما هو تعريف الاستصحاب المصنف يقول الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي او بعباره اخرى ابقاء ما كان ما هو الاستصحاب ابقاء ما كان من اليقين المكلف عندما يكون على حاله معينه حالة متيقن منها حالة عالما بها اذا كان المكلف عالما متيقنا بحالة من الحالات ثم طرأ على تلك الحالة شك شك هل هو على تلك الحالة باقي او لا هل هو على تلك الحاله التي كان قاطعا بها هو على نفس الحاله ام لا العلماء يقولون ان المكلف اذا كان متيقنا وعالما بحالته ثم طرا بعد ذلك شك فانه لا يعتني بشكه ويس تصحب. يستصحب يعني شنو؟ يعني يجر الحالة السابقه إلى حالته الآن ولا يعتني بشكه ولا يعتني بتردده إنما يبني على حالته السابقه كيف يبني؟ يبني على ذلك بطريقة الاستصحاب يقول إني أستصحب ما كنت عليه ولا اعتني بذلك الشيء الذي طرا على اليقين لأن الشكاء ليس له من القوة والمقدرة أن يدفع ذلك اليقين اليقين يعني شنو؟ يعني مئة بالمئة صحيح ولا؟ أنت عندك تقول مئة بالمئة. يتمكن في الثقل عمر حجمه ووزنه خمسين بالمئة او ثلاثين بالمئة او ثمانين بالمئة او تسعين بالمئة وظن غير معتبر يضعضع هذه القوة لا يتمكن يتمكن ان يزيل هذا الوزن المئة لا يتمكن ان يزيله اليقين شنو قوي اليقين موجود فلا يتمكن الشك أن يؤثر على اليقين ويزيل اليقين بل إنما اليقين موجود في محله وفي موضعه فإذا شككت أستصحب ذلك اليقين وأقول إني على ذلك اليقين كما كنت سابقا ولا يتأثر اليقين بالشك الذي طرأ الآن اذا مثال اشلون يقول مثالا اذا كنت على وضوء توضأت قاطعاني متيقن بعد ساعة ساعتين رحت للدرس خلصت شككت هل انتقض وضوئي بحدث من الاحداث صار شيء عدي هذا ماذا يقول شكك عليكم السلام الاستصحاب ماذا يقول الاستصحاب يقول ابقاء ما كان لا تعتني بشكك واستصحب الوضوء اذا استصحبت الوضوء فانك تتمكن عند ذلك ان تأتي بالصلاة وكل شيء مترتب على ذلك الوضوء من صلاه من طواف من لمس للقران وما اشبه فتتمكن ان تاتي بكل هذه العبادات والافعال ولا تعتني بشكك وانما تستصحب الوضوء سؤال اذا شككت انا متوضئ او غير متوضئ ماذا افعل؟ قلنا اثنين تارة انا اشكو هل انتقض وضوئي او لم ينتقض الوضوء وتارة اخرى لا انا اشك هل اني متوضئ ام غير متوضئ ما اعرف انا في الحاله الاولى يعني جفعت شي الحاله الثانيه من جفعت شي من جفعت حطت صلاه صراحه ما اعرف ايش لا يعني في صدر يكون الى بس لا اكثر من... لا دائما في تعريف الاستصحاب ماذا قلنا في تعريف الاصحاب في تعريف الاصحاب الذي عرفه المصنف قال هو الحكم الشارع ببقاء اليقين يقين شنو كان باب. في ظرف الشك عندما اشك شنو استصحب ذلك اليقين حتى ذلك اليقين كان حكما تعبديا او موضوعا من الموضوعات ما اقرا انا استصحب الحاله السابقه سواء كان حكما تعبديا او موضوعا لا مو حكم كان ولذا اضرب مثالين مثال انا توضات ثم بعد ذلك شككت بعد ساعه ساكن هل انتقض وضوئي بحدث ما يعني انقضت الوضوء خرج مني شيء ام لا الشارع يقول استصح بالحاله تاعك اني متوضئ متيقن مئة بالمئة استصح اقول الوضوء باقي المثال الثاني اشك هل توضات ام لم اتوضا مشككت بين ثقاض الوضوء في اصل الوضوء انا متوضي او ما متوضي ما في حدث, لا. إيه حدث سابق لا اي حاجه سابقه ان كان انا في اصل الوضوء ما دا اشك شنو في شنو نقض الوضوء لا في اصل الوضوء انا متوضي او ما متوضي استرجع الحالة السابقه الحالة السابقه شنو كانت عدم الوضوء صح ولا اقول اني غير متوضي إذا شككت في أصل الوضوء أستصحب الحالة السابقة يعني الموضوع السابق شنو كان عدم الوضوء فعلينا توضع أما إذا شككت في أن الوضوء الذي توضعته سابقا هل انتقض أم لا أقول عدم انتقاض الوضوء وأستصحب شنو الوضوء إذن علينا أن ننظر إلى الحالة السابقه الحاله السابقه كانت وضوء استصحب وضوء كان عدم وضوء استصحب, أستصحب شنو عدم عدم الوضوء مو الا ان يكون شنو استصحب الوضوء. لا الحاله السابقه تاره وضوء وتاره شنو لا. عدم الوضوء. لا. انا ما نتوضياني يعني اذا كان الشك متفاوت. شلون متفاوت يعني الموضوع عدم الوضوء يعني مثلا اقول يمكن متفاوض <تصفيق> <تصفيق> لا ما تقدر لانتا تقول يمكن المتوضي يعني شكك هل متوضي او غير متوضي الشك هنا الشك هنا مو بمعنى 50% و50% لا لان احنا ما وين في المنطق الشك اي خمسين 50% الاحتمال ايش قلت <تصفيق> خلصين. <تصفيق> خلصين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قلنا؟ الاحتمال يعني شكد لـ 30 30 و 40 الى الـ 50 صحيح ولا الوهم والاحتمال قصد وين شكد؟ 70 من, من فوق الخمسين 50 الى قريب المية هذا افضل الى 99 وتسعين. هنا الشك شنو مقصوده؟ الشك هنا مطلق اعم من شنو؟ اعم الشك المنطقي سواء كان 50% او كان اقل من خمسين بالمئة او ثمانين بالمئة من الظن الغير معتبر او ظنون غير معتبرة ان شاء الله اخذنا الظن المعتبر يعني هناك اماره هناك شنو رواية هناك حديث خبر واحد هذا ظن معتبر اخذ به هذا مو يطيني قطع مئة بالمئة يعطيني الظن هاي هاي من ال... شنو الامارات الظنية اقدر اعتمد عليها فاذا الشك هنا شنو من واحد الى ثمانين او 99 الغير معترف هذا الشك هنا انا احتمل متوضي او ما متوضي لا الاصل ما متوضي لان اصلي شنو ما متوضي علي ان اعيد شنو واتي بالوضوء اذا لا ما متوضي شكك هل انتقض وضوئي ام لا فالاصل عدم انتقاض الوضوء واستصحف الوضوء تلا هنا نقرأ هاي الصرفان الاول الاستصحاب تعريف الاستصحاب الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين يقين شنو يعني ببقاء يقيني بالوضوء او يقيني بعدم الوضوء في ظرف الشك اذا شككت ان الوضوء هل انتقض ام لا استصح بالوضوء او لا شككت هل اني متوضئ او غير متوضئ اقول عدم الوضوء استصحب من حيث الجري العملي فضل. وعدنا اليقين جاي يصير عندنا بالدرس هو ممكن. هذا واذا عندنا شنو عدنا المستصحب والمستصحب ادناه والمستصفى والستصحى صح انا شنو استصحب ذلك اليقين يعني ايش أجر عندنا يقين في المرحلة الأولى ثم شنو الشك طرأة على ما على اليقين إذا الشك طرأة على اليقين لا أعتني بالشك وأسحب شنو اليقين إلى الزمن الثاني يعني أنا قبل ساعة كنت توضي يقين عندي الآن بعد ساعة من وضوء شكت هل انتقض وضوءي أم لا إذا شكت أقول لا لا أعتني بشك أسحب اليقين من ما قبل ساعة الشيء متوضي السحبة اجيبه وين اجيبه الان الان الذي بعد ساعة من وضوء، اقول انا متوضي اذا كنت متوضي فاتمكن ان المس القرآن اتمكن ان اصلي اذا انا استصحبت يعني جريتك يعني سحبت من الزمان الماضي الى الزمان الحاضر والان سحبت سحب جريتك استصحاب يعني شنو على وزن شنو استفعات استفعال يعني شنو يعني جره استخراج يقول استخرج يعني جرب بصعوبة طلع صح ولا لا استفعل هذا استصحاب يعني شنو سحقت صار عندي على وزن استفعات جريت انا سحبت تحت سحب جبتني هنانه اذا في الزمن الماضي كان عندي وفور سويت جريت استصحاب حتى الى الان الوقت الان الحاضر الان شنو يعني يعني متوضئ الشك شنو طيه ترى اذا اتمكن المس القرآن اتمكن ان اصلي من سيبقى للطهارة وشك في الحدث منع الطار بنا على شرح التعريف سوف يتضح معنا هذا التعريف اكثر عند استعراض اركان الاستصحاب هسه نجي نقول ان شاء الله اركان شلون فيما يأتي ولأجل توضيحه بالمثال تقريبا الى الاذهان نقول شنو الاستصاب اذا كان المكلف على حالة معينة وكان متيقنا منها انه متيقن من الوضوء ثم شك في ارتفاع الوضوء بسبب شنو يقول انه احتمال حدث حادث فإن الشارع المقدس هنا يحكم عليه بإلغاء الشيك يقول الشيك غير معتبر هذا وعدم ترتيب أي أثر عليه على هذا الشيك والقيام بترتيب آثار اليقين السابق يقول رتب شنو آثار اليقين السابق شنو آثاره تقول أنك على وضوء وتتمكن أن تصلي وتلمس القرآن في مجال العمل والامتثال. شنو الاثا يقول في مجال العمل عن الوضوء استصحبه اناسه شنو الاثر المس القرآن شنو الاثر اصلي شنو الاثر اطوب حول الكعبة كما اذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك الوضوء ثم شك في انتقاط وضوءه هذا بنوم مثل نايم كان نمك يومان مئ او غيره كان هذا نايمة ومو نايمة ازور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقت قريب الأذان كان واقف للزيارة يجيه فاقفت أزور صار الزوال والأذان الناس قاموا يصلون فاقفت واحد كان قاعد وقفت أمام أزور الناس قاموا يصلون منا منا فعن لما نخلط الزيارتي هذا حسب الضال كان منتظر حتى أخلص أنا زيارتي يقوم للصلاة لانه كيف واقف امامنا فلما راجي قوم هذا الفصدفة قلب صلاة الظهر راجي يصلي صلاة العصر قال له حجي حجي انت ظفيت ورحي صلاتك أي وضوءك حتى صلي يقول له لا انا ما غفيت ظفيت ماانمت يقول له لا لا انا شفتك يقول له يا ابا انا خب اجرب الناس يا ما انا ماانمت يقول لا انا حجي انا شفتك روح قلت له عمي انت هو خب ادرا بنفسه انت شو انت جوره وحتى على فرض الشك على فرض الشك انه شنو يستصحب انه ما نائم هو يستصحب عدم النوم يستفر الوضوء والنوم هذا مشكوك فيه النوم مشكوك فيه يلغي هذا الشك ويستصحب شنو بقاء الوضوء وضوءه هذا بنوم او غيره فانه هنا يبني على وضوئه السابق وشنو الشك في النوم يلغيه ويرتب عليه آثار شرعية شنو الآثار الشرعية من جواز الصلاة به بذلك شنو الوضوء وغيره الطواف لمس القرآن ويلغي الشك الطارع عليه ذلك الشك الشك بالنوم أو بالحدث ملغي بمعنى أنه لا يترتب عليه أي اثار طب أركان الاستصحاب ال... شنو يقول اذا الاستصحاب الريد نرتب عليه اثر به اركان شنو اركانه يقول اولا ان يكون هناك يقين عندي انا متوضئ هذا اول شيء اذا شك بالوضوء باصل الوضوء هذا ما عندك يقين بعدك شك بالوضوء اذا شكيت بالوضوء يعني الحاله السابقه شنو يعني غير متوضئ بس الشك بالوضوء يعني الحالة السابقة شنو؟ غير متوفئ اولا بالاسفحاب يجب ان يكون هناك يقين يقين شنو؟ بال بالفعل انا متوفئ هذا واحد هس هذا اليقين تارة يأتينا عن طريق التعبت و واتاره اخرى ياتينا عن شنو عن طريق شنو الفعل وجدانا انا مسوي التعبد الشارعي كله الوجدان انا اسوي بيجي نسوي هذا الشيء انه تكون عندي حاله متيقنة الشيء الثاني الشك الشك مرحله اليقين المرحله الثانيه الشك الذي ياتي شنو بعد اليقين اذا ماكو شك فماكو استصحاب هو اليقين موجود بعد انا ما عندي استصحاب الحاله السابقه يكون عندي حاله سابقه يقين ثم شك في ذلك اليقين الشيء الثالث وحدة المتعلق شلون وحده المتعلق في اليقين والشك ان يكون موضوع ومتعلق اليقين نفسه شنو متعلق الشك انا بماذا شككته بالوضوء وبماذا كنت متيقنا بالوضوء خلال نفسه لا يمكن ان يكون متعلق اليقين شيء ومتعلق شنو الشك شيء, شيء آخر مثال يقول اني الان اني كنت متوضئ بعدين اشكر انا توضيت يوم ما توضيت انا توضيت لو ما توضيت. انا كنت متيقن واقول انا متيقن بالوضوء بعدين انا اقول شنو انا توضيت يوم ما توضيت اذا عندي يقين اسحب اجيبه اذا يقيني ما كان صار ماك انه متوضي كان غير شيء كان شيء اخر انا الان اقول متوضي او غير متوضي يقول هنا وحدة المتعلق اذا كان في الشك هو الوضوء وعدم الوضوء يجب ان يكون في اليقين وضوء مو غير شيء وضوء لازم اكون مو تقول لي انه انا كنت شنو مثلا كنت ما احدثت لا ما احدثت شنو عندك يقين بالوضوء ايو لا اذا عندك يقين بالوضوء شنو تسحب الوضوء تستصحب الوبوء اذا يجب ان يكون هناك وحدة في المتعلق طبعا. وين؟ لا ما نصلي اذا شككت انك مصلي او غير مصلي شا تقول اكو يقين اليش ما اكو يقين اليقين عدم الصلاة شان اليقين عدم الصلاة شان الان انا نصلي او ما نصلي اذا شايف بعض الاصدقاء دايما هو عند الاذان يصلي اذا صادفه فتف قد عمل وراح ما صلى اذا بهالوقت ما صلى ينسى يصور شنو هو يصور هو اصلي اصلا يفوت الوقت قريب الاذان ودنا واذا واحد تذكر يقول اه انا ما صلي لانه هو متعلم شو وقت واذان يصلي هو اذا بهالوقت ما صلى لامر ما ينسى هسه الانسان اذا متعلم يصلي دائما ب ساعة ساعه بثنتين ترى عشك عليه بالثلاثه بعد الزوال ثلاث ساعات انا اصلي وما اصلي انا ليش ما التعويض مو ميلاد بيعطيني يقين التعويض اليقين مالي انه عدم الصلاه 100% لأن التعويض تارثاً شنو أنا أنسى وصاير عندي هذا الشيء أنسى ومو أنسى صاير عندي ولو بالسنة مرة مرتين يصير عندي هاي الحالة ده الصين إذن هنا عندما أشك نصلي وما نصلي أقول شنو هذا شك استصحب اليقين السابق وهو شنو عدم الصلاة أتحبه الشرط الرابع فعلية الشك واليقين فيه انا كنت عندنا فعليه وعندنا شنو تقديريه لا انا فعلا كنت متوضئ وفعلا الان شاك هل انه خرج مني حدث ام لا او نوم no؟ اما اقول اذا على تقدير انا كنت متوضئ والان شاك ماذا بحث استفحب اليقين أقدر أسرس حق؟ ما أقدر صحيح. ما عندك يقين أنت تقول أنا لا شاك في النقض نقض الوضوء شاك الآن على تقدير إذا أنا كنت تقدير التع... التعويد شو أقني؟ تقديره يعني تعويدا عندي على تقدير التعويد أنا دائما أجيب الوضوء أطلع من البيت وأنا متوضئ أو على تقدير أنه انا من طبيعتي اتوظف على هذا التقدير اقدر اجر لي؟ اليقين هذا مو يقين هذا هذا يقين تقديري انا لازم عندي يقين شنو فعلي, فعلي عندي انا تقديرا كنت دائما اتوضا واخرجون من البيت دائما على الوقت اصلي انا يقولون هذا شنو هذا تقديري هذا هذا مو فعلي فعل لازم عندك موجود هذا الشيء حتى تقدر شنو تستصحبه وتجيبه خمسة وحده القضيه المتيقنه مع الشك القضيه المتيقنه مع قضيه الشك موضوع واحد لازم يكون مو موضوعين هذا الشيء الخامس السادس اتصال زمن الشك بزمن اليقين يعني انا كنت متيقن بالوضوء الان اشك لا يقع بينهما شنو يقين يقين اخر او شك شنو اخر اخر بين اليقين والشك لازم يكون قطع اكو اتصال مثل شلون انا كنت متيقن متيقن بالهبوء الان شككت بالنقض ولكن بين هذا اليقين وبين هذا الشك اكو شنو كان اكو شك اخر كان اكو شك اخر كان او يقين اخر كان شنو اليقين الاخر انا كنت متيطن نمت. اقدر استصحب النوم لا استصحب الوضوء استصحب النوم لان انا استصحب اقرب, أقرب شيء للشك شنو هو النوم كان استصحب النوم أنا. ما استصحب الوضوء اذا صار, شنو؟ صار انتصال بين اليقين وبين الشك انا لا اتمكن ان اعتمد على ذلك اليقين لان هناك فاصل فصله بينه وبين الشك سابع شرط اليقين على الشك يقول اليقين لازم يكون مسبوق شنو على الشك يعني يصير الشك مسبوق على اليقين طب ايش اصحاب معقول rank ان الشاك انه ناقض وضوء او غير ناقض والان متوضي طب متوضي بعد هذا مو اصحاب هذا انا متوضي هل نسوي اصحاب القصره من ورا إن شاء الله نجي أنا في أكو الأول أركانه في جريان الاستصحاب لينتهي إلى الحكم المطلوب أن يتوفر الموضوع الذي يجري فيه على الأركان التالي أولا اليقين ما هو اليقين وهو العلم وجدانا أن تم حصله أو تعبدا الشارع منطقيا بالحالة السابقة على الشك الثاني الشك وهو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين شوف سوى هذا الشك عام عام من الشك المنطقي العلم الوجداني او العلم التعبد الشارع الطاقية. وحدة المتعلق في اليقين والشك اي ان ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقا للشك اربعة فعلية الشك واليقين فيه فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض به ولا اليقين التقديري كذلك لعدم صدق نقضه بالشك خامسا وحدة القضية المتيقنه والقضية المشكوكه لازم قضية واحدة في جميع الجهات أن يتحف في الموضوع وفي المحمول والنسبة المحمول إلى الموضوع والحمل والرتبة وهكذا ويستثنى ويستثنى من ذلك الزمان لأن زمان الشك ياتي بعد زمانين اليقين رفعا للتناقض به يصف في آن واحد آن هم متيقن هم شاك يصير لا يمكن الآن هم آني متيقن متوضع وهم شاك في نقضي للوضوء يمكن لا يمكن اثنين اتصال زمان الشك بزمان اليقين إذ لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر سبع سبق اليقين على الشك الحجية شنو نقراها هاي الحجية ذيك نفس الحجيه التي ذكرناها سابقا شنو هي هاي الحجيه ان احنا ناخذ الظواهر ظواهر الاجتماعيه عندما نرجع لسيره العقلاء نراهم انهم شنو يعملون بالاستصحاب كلتهم كل العقلاء اذا صار العقلاء يعملون بالاستصحاب هذا يكون حج علينا يوم مو حجه والعقلاء هذا شنو كل ما حكم به العقل حكمه بالشر وصلى الله على محمد وآل بيك الطيبين الطاهرين